رغم كل ما ينذر البؤس والشقاء وما يبعث إلى اليأس والقنوط إلا أن بحمد الله كهذه الجبال الشامخة التي نعتليها وصمونا بكل نقيصة ورمونا من السوء بكل خصيصة فها قد جاء وقت البيان فإليكموه مرقوما بالدم ومملوءا بالإباء ينقل إليكم الصورة الحقيقية إلى أمة الغالية في بلاد الشام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أعيادنا في السنة القابلة بإذنه تعالى بالنصر المبين والحرية التي لا تضخ إلا لله شهدت العيد لا للعيد شوقا فحسبي دعوة فيها التماس أأبسم يا أصيحابي طروبا ووجه أخيتي يحكي المهاسي شكى قلبي وقد سال الدموع على الخدين تجري باختلاسي صبيحة عيدكم صوت التحايا وصبحهم بصوت القدف قاسي وقهقهة الجموع لدى التلاقي وفي الأحرار محروم وآسي صغيركم بحلواه نهوما ترفل في النعيم وفي اللباس وطفل الشام في الميدان عاري أتاه العيد ما أكساه كاسي صغيركم بدميته لعوبا ودمية طفلهم أجزاء راسي على السكن الأراء كفارهيلا وسكنهم بأدغال الرواسي علوج الروس تنهش في الثكالا ثئاب بين خمار وحاسي فواكبدي على عرض مداس فكم شاهد فيه ذات النعاسي أأرض الشام ردي ما تهاكي فقالت صرفتي فيها احتباس بحوح صوتها من طول غوث أيا أختاه قومي في نعاسي شباب جدهم سهر ونون وهزلهم لغانية وكاسي تصبرا يا أثيرات البلايا جنود محمد أصحاب باسي قد انزح الأسود يدك حيصنا قلاع الكفر بشار الخساسي سرى الشعراء في نظم القوافي كيام أو غرام أو إناسي ولكني سأسرج فوق شعري ليصبح مركبي نحو المراسي أسيره صواعق مرثلات تحاكي الثريا لامساسي أبي حسن نهدي في خطاه أذود به كما ذادت خناسي